ثَُّدَنَا فَتَدََّ فكَان قابَقَ سَيينِ أَْ أدْنَا فَأَرح إلَ غَابدِيمَا أَْرحَ مَا كَذَبَ الْ الفُؤاد مَا رأ أَفَتُ مرُونَهُ على مَا يَرَ وَلَ قَدْرآهُ نَزلةة أُخْرى عندَ سِدِرَةِ المُتَها عندَه جَّةُ المَأواء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 11. خَلَقَ خلق الذَّكَرَ الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى 12. وأن عليه النشأة الأخرى 13. وأنه هو أغنى وأقنى 14. وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَم وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ